إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح صر فيها صر أصابت حرف قوم ظلم أن فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من دونكم لا تتخذوا بقانة من دونكم لا يأذونكم خداة وادوا ما عنتم قد بدت الدواب وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنكم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا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 محيط واذا غدمت من اهلك فامئوا المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم